بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فدرس في أصول التفسير أقول مستعنا بالله عز وجل قد سبق البيان عن بعض أصول التفسير والتي منها تفسير كتاب الله بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك تقدم الحديث عن الإسرائيليات وتقدم شيء من الحديث عن أمثال القرآن والتفسير بأقوال الصحابة ونحو ذلك فأقول وبالله تعالى التوفيق إن القرآن يفسر بما تقتضي لغة العرب فليست كل الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وليست كل الآيات فسرت بآيات أخرى والقرآن كما لا عليكم نزل بلسان عربي مبين وكما قال تعالى إن انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى إن جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء فاللسان فالقرآن نزل بلسان عربي مبين وقد قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فإذا القرآن يفسر بلغة العرب القرآن يفسر بلغة العرب والتفسير كأي باب من الأبواب يكون بالغالب المشهور لا بالنادر المهجور فاحيانا الكلمة يكون لها معنى من المعاني اشتهر بين الناس ومعنى آخر أخص من هذا المعنى ورد ذكره في موطن أو موطنين فالتفسير العام يكون بالغالب المشهور لا بالنادر المهجور وبالمثال كما قال يتضح المقال أقول وبالله التوفيق معنى الحساب اليسير الحساب السهل الحساب السهل الذي لا مشقة فيه ولا تحسير عليك فيه فقوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قد أفهم منها انه, أنه يحاسب حسابا سهلا غير مشقوق عليه فيه ولو التفسير الغالب لللغة للكلمة والمعنى الغالب للكلمة ولكن هنا قرينة جعلتنا نحيد عن هذا المعنى لمعنى آخر نادر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب قالت عائشة يا رسول الله ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يثيرا قال يا عائسة ذاك العرض يعني عرض الاعمال فهنا حدنا عن المعنى الشهير إلى معنى آخر لقرينة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إذا لم توجد القرينة فنحن مع المعنى الأشهر للكلمة فعلى سبيل المثال كلمة النوم النوم معروف النوم إنك تنام وتغمض عينيك و يذهب عقلك ولا تدري بما يحدث حولك هذا النوم المعهود لدى الناس هذا النوم المعهود لدى الناس والبرد المعهود لدى الناس البرد برد الرياح الباردة الشديدة او المياه الباردة الشديدة برد سوائل برد أجواء هذا البرد لكن أذكر مثالا قال ربنا سبحانه في كتابه الكريم في شأن أهل النار أعزان الله إياكم منها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا فالغساق أشد البرد برد قارس لكن البرد المراد في الآية برد دون الغساق فالغساق أيضا قبل أن أدخل في تفسير البرد من الكلمات التي تتعدد معانيها أو عفوا لا أقول تتعدد معانيها أقول تتنوع معانيها كما سوق هذا فليذوقوه حميم وغساق فالحميم الذي وصل إلى أعلى درجات حرارته والغساق الذي نزل إلى أسفل درجات البرودة من شر غاسق إذا وقب الغاسق الليل إذا دخل ودخول الليل يستلزم المجيب البرد يعني النهار معلوم أنه شد حرا من من الليل فالليل غاسق يعني الليل بارد مدة الغسق البرد اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل مراد برد الليل لما اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى القمر وقال يا عائشة هذا الغاسق اذا وقب القمر لا يسمى غاسق في الاصل إنما القمر إذا جاء جاء معه الليل الذي هو غاسق يعني بارد شوي أرجع إلى ما أنا بصدده في قول الله تعالى لا ذقون فيها بردا ولا شرابا قال الطبري رحمه الله تعالى ما حاصله قال بعض العلماء قال بعض العلماء في قوله تعالى لا يزوقون فيها بردا ولا شرابا إنما البرد البرد المعهود الذي يتبرد بما يعود على الجسم بالفئدة وقال آخرون من اهل العلم إن المراد بالبرد النوم المراد بالبرد النوم واستدل قائله القيل بأن البرد هو النوم ببيت شهر فيه بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد يقول يصف يعني محبوبته أو زوجته نامت فيه على وضعت رأسها على صدري تحتاج إلى قبلة فمع التعب النعس والإرهاق نام ولم يسأل عنها فيقول بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن البرد يعني به النوم فقال البعض إن قوله سبحانه لا يذوقون فيها بردا أي نوما واستدل على قوله ببيت الشار المذكور قال القرطبي معقبا وهذا وإن صح حاصل كلامي ليس لفظه وينصح صح في لغة العرب أن يطلق على النوم أحيانا البرد لكن ليس هذا بالغالب المشهور على كلام الناس وليس بالغالب المشهور من لغة العرب وإنما الغالب المشهور أن البرد المعروف برد رياحنا وبرد سوائل وكتاب الله يفسر بالغالب المشهور من لغة العرب لا بالنادر المجور، لا بالنادر المجور، فهذا أصل. أقول هذا لأن بعض جماعات التكفير آيادا بالله، تكفير والابتداع جماعات التفدية وجماعات التكفير أولئك الأرازل آيادا بالله كانوا يضحكون على من يريد من يريدون إدخاله الجماعة بمثل هذه الأشياء. فمثلا عند مناقشتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة قل لك ليس القول المراد به اللفظ باللسان ما طيب ما المراد يا جماعة قلق القول المراد به العمل المراد به العمل ويستدلون ببعض الأدلة قال فلان برجله قال فلان بيده فيقولون إن كلمة قال هنا ليس معناه تكلم بيده ولا تكلم برجله إنما قال بيده وقال برجله يعني عمل كذا بيده وعمل كذا برجله إذا من قال لا إله إلا الله قال بمعنى العمل والتلفظ لا يكفي الإسلام شيء غريب تسمع منهم. فالذي لا يعلم المعنى الاصلي قد يغتر بمثل هذه الأمثلة التي يسوقنا ويسوق لك عشرين أو ثلاثين مثال على أن كلمة قال تأتي بمعنى عمل فنقول إن الأصل في كلمة قال أنها باللسان وإذا كانت بالعمل قيدت يعني إذا كانت بالعمل قيدت قال برجل لا ننتقل إلى انها عمل الا لكلمة برجل قال بيده لا ننتقل إلى أنها عمل إلا إذا زيئ بها بكلمة بيده لكن أصطر القول يكون قولا بالفم يقولون بألسنتهم يقولون بافواههم وهذا المعتاد المشهور من كلام الناس وإذا كانت في النفس من الداخل يقولون في أنفسهم يعني يحدثون أنفسهم سرا من تقل إلى انها سرا إلا لتقييد بقوله يقولون في أنفسهم فكلمة قال معناها الموضوع له انها كلام بماذا باللسان لا تنتقل عن معناها إلا لشيء خارج دعانا عن تحويل المعنى إلى معنى آخر كتقييد قال برجل قال ب... أو كقرينة أخرى من القراء فيتفطن أيها الإخوة لمثل هذا أن تفسير التفسير يبنى على الغالب المشهور ليس على النادر المجور وينبغي في لغة العرب أن تفهم احيانا أن المفسر يفسر بلازم الكلمة ليس بالكلمة نفسها فاندنا على سبيل المثال قوله تعالى وإذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها ما معنى التحيه اذا حييتم بتحيه قد يقول قائل التحيه السلام عليكم ورحمه الله هذا القول ليس تفسيرا لكلمه التحيه انما هو صوره من صور التحيه التحيه في الاصل معناها ماذا الدعاء بطول الحياه ان تحيا سعيدا ان ان هذا الدعاء ما صورته عندنا كمسلمين صورته عندنا كمسلمين كلمه السلام عليكم فهذه ترجمه عن التحيه لكن اصل معنى كلمه التحيه الدعاء بطول الحياه قد يقول شخص آخر سعيدا النصارى يقول البعض كده سعيدة صباح الخير صباح النور هذه تسمى تحية لكن هل هي تحياتنا كمسلمين ليست تحياتنا كمسلمين الكفار كان بعضهم يحيي بعضا في التحية العسكرية في الجيوش التحية العسكرية في الجيوش ليست السلام عليكم انما ما هي التحية إنما هي الإشارة انك تعيش وانا كما يقولون نستذل لك عياذا بالله من تحياتهم فتحياتنا نحن كمسلمين هي السلام عليكم لكن إن جئت تفسر كلمه كلمة التحية في الدعاء بطول الحياة أو السعادة في الحياة ترجمتها عندنا السلام عليكم عند غيرنا شيء آخر كلمة التقوى إذا قلت لك اتقي الشيء معناه اجعل بينك وبين الشيء وقاية وقاية ما الوقاية؟ الوقايه ممكن تجعل بينك وبين الشيء خشبة حديدة جدار تبتعد عنه ثم اتقيته لكن أصلي معنى الوقاية معروف فما قل لك مثلا اتقي النار يأتي مفسر يقول التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل هذا نعم هذا كله تتقى به النار لكن ليس هو تفسير لكلمة التقوى إنما هو صورة من صور الوقايات فاذا قلت مفسر قال التقوى العمل بالجليل و العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل آخر مفسر أخر قال لا التقوى كلمة لا إله إلا الله كلامهم صحيح لكن هي ليست تفسيرا للتقوى إنما نوع من أنواع الوقايات وأعظمها واحد آخر يقول التقوى الصدقة التقوى الصدقة لحديث اتقوا النار لو بشق تمرج رابع يقول التقوى الصلاة خامس يقول التقوى الجهاد اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون ويذكر اسباب المذكورات في الايه فالحاصل ان كل هذا ليس تفسيرا لغويا لكلمه التقوى انما هو صوره ما يتقى به مثل هذا الصراط المستقيم وقد سبق الكلام عليه أمور كثيرة ويلاحظ في التفسير بلغة العرب أن الكلمة تتعدد معانيها نعم قد ترجع في النهاية إلى معنى واحد لغوي هذا في الغالب ولكن قد لا يكون فمثلا كلمة الأمة أمة وقال الذي نجا منهما واتذكر بعد أمة يعني بعد ماذا عدد من السنين وقوله تعالى إن هذه أمتكم امه واحدة قال الجمهور من المفسرين إن هذه ملتكم ملة واحدة الأمة هنا بمعنى الملة إن إبراهيم كان امه كان عاقلا حليما رشيدا وقيل كان يزن عددا من الناس من الخلق بعقله كما قال معاذ بن جبل أو كما قال ابن مسعود ما أدري من يقول في الآخر إن معاذ بن جبل كان أمة وقد تكون الجماعة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسقون فوجدت إن إبراهيم كان أمة وجد عليه أمة من الناس يسقون قال الذي نجم من وذكر بعد أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس نعم قد يرجع ما ناهي إلى العدد الكبير فيطلق على الناس الكثيرين أمة ويطلق على القرن أمة لأنهم عدد كثير من الناس ويطلق على المدد الزمنية عدد السنوات الكثيرة أمة ويطلق على مجموعة الناس الذي وزنهم إبراهيم أمة ترجع إلى معنى واحد لكن في التنزيل والتأويل كل ما كان له له مدلوله الخاص به إذا جئت كلمة السيئة السيئة كل ما يسيء كل ما يسيء إليك سيء ويسمى سيئة يسمى سيئة كل ما تسيء به إلى نفسك يسمى سيء لأن السيئة ستسوءك يوما ما سوء في الدنيا او في الاخره ولكن قد تسيء الى نفسك بشيء كبير وقد تسيء الى نفسك بشيء صغير وقد تسيء الى نفسك بشيء أكبر الكبائر لكن كله من اصل ماذا الشيء الذي يجلب عليك السوء او الاساءه ومن قيل للسؤتين سوءتا لان كشافيهما يسيء انكشاف العورتين يسيئك فهذا أصل كلمة السيئة معناها اللغوي لكن قد تأتي في موطن يراد بها الكفر لأن الكفر يسيئك يسيئك أشد الإساءة بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر والذين كسبوا السيئات جزوا سيئة بمثلها وتراقهم ذلا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ولا خلد إلا مع كفر قد تكون السياق بمعنى الكبيرة قال تعالى في شأن قوم نوت ومن قبل كانوا يعملون السيئات السيئات يعني الفحش المعروف قال تعالى أيضا في بيان أن السياق قد تكون بمعنى الصغيرة إن تجتنبوا كبائر ما تنون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر فكلمة السيئة بمفردها عامة في معانيها لكن يتنزل معناها على السياق الذي وردت فيه لكن اصلها جميعا هي ما يسيء للشخص تتنوع درجات الإساءات كالفسق الفسق في الأصل معناه الخروج الفسق معناه الخروج فسقت الرطبة إذا خرجت منها النواء الفارف ويسق لأنها تدخل الجحر ثم تخرج فسق إبليس خرج عن طاعة ربه فكلمة الفسق أصل معناه الخروج لكن إن كان خروجا في صغيرة لا يكون كفرا خروجا في كبيرة يكون كبيرة خروجا عن أصل الدين يكون كفرا مخرجا من الملة كفرا مخرجا من الملة فلذلك تجد الفسق كما قال علماؤنا فسق دون دون فسق سباب المسلم فسوق هذا فسق لكن أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منه أعيدوا فيها هذا كفر لأنه مجلب للخلود في النار فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجددهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وليك هم الفاسقون والقذف كبيرة فقد يأتي الخروج في جزئية تكون صغيرة ويكون فسقا بمعنى الصغيرة كالشتم والسب ونحو ذلك وقد يكون الفسق كبيرا كقذف المحصنات الغافلات وقد يكون الفسق كفرا ونحو ذلك الظلم الظلم في الأصل معناه بخس النفس حقها او بخس البخس بخس الناس الشياهم ظلم لهم شخص يستحق في التصحيح مائه درجه اعطيت خمسين ظلمته بخسته حقه شخص يحتاج مئة جنيه في العمل أعطيته وعشرين ظلمته، فهذا ظلم رجع إلى البخص نفسك أحيانا أنت تظلمها تظلم نفسك تحملها ما لا تطيق فهذا ظلم للنفس لكن أعظم الظلم وأشد الظلم أن تبخس نفسك حقها الأعظم حقها أن تؤمن يوم القيامة وان تسكن وتادى يوم القيامه فاذا انت ظلمتها وبخست هذا الحق بالشرك تكون حين ظلمتها اشد الظلم ومن ثم قالت على ان الشرك لظلم عظيم ظلم عظيم لنفسك وظلم عظيم لربك لانك بخست الرب حق حق ربنا حق ربنا ان يوحد حق ربنا ان نشهد له بالوحدانيه فإذا أنت شهدت شهاده الزور على الله فقد وقعت في الظلم في أشد الظلم وهكذا اصطلاحات متعددة يكون مرجعها واحد ولكن تتفاوت درجاتها وكذلك الكفر ومن ثم قال علماؤنا في علوم العقيدة كفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق نضيف شرك اكبر وشرك اصغر ذكره العلماء سيئة دون سيئة كنفاق عمل ونفاق اعتقاد كذلك المنافق نفق خرج امراه نافقه يعني تتزوج مطلوبه مرغوب فيها فهذه الكلمات لابد ان تولى اهتماما وفهما في التفسير ولله لذته ولرسوله وللمؤمنين ثبتت عزة هنا لمن للمؤمنين وللرسول فضلا عن عزة الله سبحانه لكن فلله العزة جميعا سأعتاج سأعتاج أجمع بينها فلله العزة جميعا وبين قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فنقول إن عزة المؤمنين هي بأعزاز الله لهم وإلا فلو لم يأتي معزة من الله لن يعز ابدا وكذا الاصطلاحات الأخر فمصر هذه الناحية اللغوية أضيف إليها امرا وهذا ليس في لغة العرب في حسب إنما حتى في اللغات الأجنبية مثلا في اللغات الأجنبية كل آل اصطلاح لهم اصطلاحهم الخاص بهم فأنت مثلا ممكن انت تقرأ في التفسير للصحابة ابن عباس قال في الآية قولا ابن مسعود قال قولا قتادة قال قولا واقوال هي كلها متقاربة لا تقرأ في تفسير النحاس أو تفسير الزجاج أو تفسير اللغويين ترى معنى آخر تماما أو تقرأ في لسان العرب أو في القاموس تجد للكلمة معنى بعيد شيئا ما عن الذي ذكره الأولون فالمعتمد هنا قول الأولين لأن اهل كل اختصاص اعلم بلغتهم في الاختصاص في اللغة الإنجليزية مثلا تقول في, في الصراحة الهندسي المصورة تقول عليها بيب مش كده الإخوة يعرفوا كده بيب مش كده ولا لا باللغة الإنجليزية كممكن في قال الطب يسمون الأمعاء أو بعضهم يسمي الأمعاء طيب هي مصورة لكن مصورة من ماذا من, من, من, من الجلد فأحيان الكلمات تتعدد معنيها عند أهل الاختصاصات فإذا اعترانا شيء من هذا في التفسير فساعطي كلام المفسرين معناه عند المفسرين وكلام الأصوليين معناه عند المصولين ككلمة الواجب كلمة السنة السنة الصلاحة عند الأصوليين يختلف عن الصلاحية عند المحدثين يختلف عن الصلاحة عند العامة يختلف عن الصلاحة عند الخطباء سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا معناها طريقة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا السنة عند الفقهاء ما ليس بواجب السنة عند المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره عند الأصليين نفس الشيء أو صفات الخلقية والخلقية فالاصطلاحات تختلف عند من يا إخواني عند أهلها فلذلك الكلمة قد تتعدد معانيها اليوم مثلاً أقرأ وأكتب في تفسير قصة موسى عليه السلام ذكر قصة موسى فالتقطوا أهل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنًا فابن كسير رحمه الله عليه كتب في قصص الأنبياء التقطته جواري فرعون التقطته جواري فرعون فلم يفتحنا الصندوق إلا بعد أن ذهبنا به لم فرعون ففتحته فرات الجمال الموسوي وذكر كلاما يعني فالشاهد هل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون معارض من ابن كثير هل ابن كثير عرضه عفوا الله قوله الحق لكن هل قول ابن كثير خطأ أم أن آل فرعون تتحمل أن يدخل فيها الجواري إن ثبت كلام ابن كثير وإن هو كلام بلا مستند من الكتاب أو السنة إنما هو كلام من الإسرائيليات وبنى على ماذا على النشغالين الشغالين هم اللي بيلتقطهم يعني مش فرعون مثلا هو اللي ماشي وبيلتقط ممكن العسس ممكن التوابع ممكن الغفر ممكن الخدم يلتقط الشيء ويصلوا إلى الرئيس فيكون المنتهى فيه إلى الرئيس فمن العلماء من قال الان بمعنى الأتباع الألب بمعنى الأتباع فهذا ينتظم الجواري أنهم داخلات في الأتباع فترى أن كلمة ال تتعدد معانيها آل محمد هم آل أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة إن آل محمد لا نأكل الصدقة دخل فيهم الذين حرمت عليهم الصدقة فقط وأنت من آل محمد أو لا أنت لست من آل محمد إذا قلنا أنك من آل محمد معناه أنه حرمت عليك الصدقه وهذا ليس بصحيح ف لحظه مولى شيء اخر بس اصبر عليا اقول كلمه الآل أحيانا احيانا تاتي بمعنى وفي موطن اخر بمعنى اخر الآل الاتباع طيب كيف نوجه قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون هل من أتباع فرعون أو من, آل من أتباع فرعون في الظاهر أو أنه من قبيلة فرعون والال هنا بمعنى القبيلة لي قلنا بمعنى القبيلة في هذا الموط لكن قوله تعالى ويوم تقوم الساعة وأدخلوا ال فرعون أشد العذاب المرات اتباع فرعون ولن تدخل فيهم امرأة وهي من آل بيته وهي من آل بيته فكلمة الآل تتعدد معانيها. حديث سلمان من الآل البيت ضعيف تتنوع المعاني كذا باطراد كالهداية هدايتان هداية الدلالة وهداية التوفيق ذلك حتى يتسنى لنا الجمع بين المتعارض من اقوال المفسرين ولا ستجد تعارضا بين اقوال المفسرين بين إنك لا تأدي من أحبابك وقوله تعالى إنك لتأذي إلى صراط المستقيم فلا بد أن تفسر الهداية المنفية بتفسير والهداية المثبتة بتفسير حتى لا يحصل التعارض وإن خبتم أن لا تعدله فواحدة ولن تستطيع أن تعدله إذا قلت العدل هنا وهنا ضربت آيات القرآن ببعضها لكن إذا قلت العدل المنفي في المحبة القلبية والجماع والعدل المثبت في المبيت والنافقة استقام لك أمر تفسيرك فهذا ما أردت أن أشير إليه في هذا الباب وهو يطرد كما قد سمعتم وبالله التوفيق وإلى الأسئلة الله يكمل الله يكمل تفضل الأسئلة في نفس الباب الأول تفضل لا مولى تختلف عن الآل مولى القوم منهم في لا عفوا في باب من الابواب مولى القوم منهم في باب من الأبواب ليس على الاطلاق ليس على الإطلاق من الامثله التي ذكرتها والتي لم نذكرها في امثله كثيره جدا كما لا يخفى عليكم ولكن ثمة أمثلة ذكرها الطبري وغيره في هذا الصدد يخطي فيها بعض العلماء حتى إذا جاء امرنا وفار التنور يقول قال البعض التنور وجه الأرض وجنح الطبري إلى أن التنور هو التنور الذي يخبز فيه لعلكم لا, لا تعرفون التنور هنا يقول التنور يا هذا واحد يقول لك التنور الفرن لا يدري التنور التنور مثل البرميل لكن من الفخار بيوضع على الأرض التنور كده مثل يا أخي فهم يا أخي افهمك التنور أمك بتخفز على التنور ولا في الفرن في الفرن يا بنت متعرفش التنور نخبزنا عليها عشرين مر... مئات المرات في اليمن الله يرحم الشيخ مقبل ليس بتاع التميس بس مقارب لابتاع التميس ما تخليناش في بتاع بقى يا شيخ صلاح يت دات... يا إخوة أشبه لكم مثل البرميل لكن ضيق من فوق ومتسع شوية من تحت من الفخار واقف كذا على الأرض ترمي فيه خشب أو أي نوع من أنواع الوقود فحم أي شيء وتولع فيه خلاص الخشب بعد مدة عشر دقائق ربع ساعة بعد ما اشتال يصبح جمرا والجوانب تكون سخنة تأتي بالعجين تلصقه في الجدران تلصقه في خبز رأس غريف جمبر غريف جمبر غريف في الجدران ك من الداخل من الداخل ك هنا نقول كأيه كالتميز اللي انت شفته من الداخل كالتميز بعد مده بيستوي العيش يستوي العيش الغطي يستوي ممتاز هذا التنور فإذا صارت التنور التنور مرتفع عن الأرض مثلا متر فالأرض كلها غطيت والتنانير وصل الماء إلى ماذا إلى قمة من تنانير فالتنور إذا امتلأ معناه أن المطر نزل بكميات كبيرة حتى غطى حتى غطى وجه الأرض وازداد ارتفاع متر أو مترين على وجه الأرض فهذا معنى التنور فالقرطو الطبري يخطئ من يقول إن التنور هو وجه الأرض يقول إن التنور المعروف الذي يخبز الناس فيه والله عالم كلمات كثيرة جدا في الصدد مثل قوله تعالى أفن كلمات كثيرة في هذا الصدد مثل الثواب فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار الثواب هنا بمعنى الإثابة على العمل الجزاء على العمل فقد يكون في باب الشر قد يكون هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون في باب الشر هل جزي الكفار بما كانوا يفعلون نقول بلا أو نقول عفوا نعم جزي الكفار بما كانوا يفعلون يسأل آخر عن معنى كلمة تجلى فسرت في, في الحديث من طريق حمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس تلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة أشار أنس بطرف الخنصر وأشار ثابت بطرف الخنصر وأشار حمد بطرف الخنصر ونقل ذلك أنس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والله أعلم هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>